قال الله متحديا إياهم أتخذتم عند الله عهدا قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أتخذتم عند الله عهدا اتخذتم بنعنى أخذتم يعني صار معكم عهد والعهد المثاب والالتزام لأهد المثاق والانتزام يعني هل عندكم انتزام من الله سبحانه وتعالى لذلك إن كان عندكم فلم يخلف الله عهدر نعم يعني الله تعالى لا يخلف مئة ومعنى يخلف أن يجعل بدل الوفاء خلفا وهو عدم الوفاء وهنا فرق بين خلفه يخلفه وأخلفه يخلفه الفرق أخلفه جعل له خلفا يخلفه يجعل له خلفا وما أنفق من شيء فهو يخلفه وأما خلف يخلفه ومعنى أن الشيء صار خليفة لما سبقه تقول خَلَفَ البرد الحر أي جاء بعده فصار خليفة الله إذن اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ها؟ من جاءنا وخلَف سيدا ها لي واخلف ولا وأخلف لي خيرا منها وأخلف وأخلف لي خيرا منه أي اجعل مثل وما فقم شيئا فهو يخلفه خلف نعم هنا فلن يخلف الله أي لن يجعل لعهده خلفا وهو عدم وفاء به بل سيوهي به سبحانه وتعالى فلن يخلف الله عهده <تصفيق> أخلق قال أن تقولون على الله ما لا تعلمون أن هنا قيل إنها متصلة وقيل إنها منقطعة قيل متصلة وقيل إنها مقطعة وقد مر علينا الفرق بين المتصلة والمنقطعة أليس كذلك وأن الفرق بينهما من, من لحظة الفرق بينهما من؟ طيب وش الحمد؟ لا لا لا أمي المتصلة وأمي المتصلة. نعم تكون بمعنى بل نعم والمتصدق لك تكون لك بمعنى بل بمعنى إيش بمعنى <تصفيق> مستثلة لا معنى أم الحب لا هذا من قطع. بمعنى أو بمعنى أو سواء عليهم آم ذلك هم آم ذلك اللي. يعني أولى متنزرهم طيب هذا فرق الفوق الثاني المنطاطعة لا يذكر مع المقادل لا يذكر مع المعادل المعادل نحره هو المقادل ومتصلة يذكر نعم تكون بين المتقابلين متعادلين هذا فرق سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم شكرا سينام متعادلين أنذرتهم أم لم تنزرهم هنا هل هي مكتصلة او منقطعة قيل انها منقطعة وعلى هذا فيقول معناها بل تقولون على الله ما لا تعلمون وقيل انها مكتصلة بمعنى هل انتم اتخذتم عند الله اهدا فدعويتموه او انكم تقولون على الله ما لا تعلمون وعلى كلا التقديرين فلا هذا ولا هذا سيدي نحن نعم تتاملوا قالوا تكون اعظم على ما لا على كلا التقديرين فهم يقولون على الله ما لا يعلمون فهم يقولون على الله ما لا يعلم يعني شلون كان بمعنى بل تقولون الله ما تعلمون يعني ولم تتقوى عند الله يعلم أو أن المعنى التقدير عند الله عالم أو تقولون نعم فالجواب لم انتف الأول وهو اتخاذ العهد ما ثبت الثاني وهو قوله ما لا يعلمون فيكون في على هذا التقدير الحكم إلى الإنسان ويكون على التقدير الأول التي تكوننا أننا بل حكم من من الله حكم من الله يعني هذا التقليل الأول متصل معنا هل أنتم التاثم لله عهدا أو قلتم مع الله ما تعلمون حين نبحث نشوف هل عندهم من الله الجواب لا فإذا أنت في الأول ثبت الثاني يعني يقالها يعني نعرف أن يثبت الثاني بالتتبع تتبعنا ما وجدنا عهد تعين أن يقول قالوا على الله ما لا يعلمون طيب على الثاني أن تكون أم بمعنى بل ما حاجه نتبه يصر الله سبحانه وتعالى هو الذي حاكم عليهم بأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون لأنه قال أتخذتم عند الله عهدا محاربا للإستفام والإنكار يعني لم تتخذوا عهدا بل تقولون على الله ما لا تعلمون فهمتم الآن؟ فالآية على كلا التقديرين تدل على أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون لكن على تقدير أن تكون أن متصلة أن متصلة يكون الحكم بقولهم على الله ما لا يعلمون راجع إلى الإنسان الذي يتتبع ويجد أنه ليس عندهما وعلى القول بأنها بمعنى بل يكون حكم من الله يكون الله سبحانه وتعالى أفضل ما قالوا أفضل أفضل اتخاذهم من الله عهدا ثم حكم سبحانه وتعالى بأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون نعم إذن إذا كان ما عندهم عند الله عهدا وقد قالوا على الله ما يعلمون فتقوم دعواهم هذه حقا باطنًا، باطنًا، باطنًا. باطنًا باطنًا تكون جواهم هذه باطنة، لأنهم ماذا ما عندهم عه، ولا ولا قالوا ما يعلمون، فتكون جواهم باطلة. قال الله تعالى مبينا من الذي لا تمسه النار، من الذي تمسه النار، ومن الذي لا تنسه؟ فقال بلا. قال مفسرون بلى هنا بمعنى بل فهي للاضراب الانتقالي الاضراب الانتقالي بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وفيها قراءة خطيئاته بالجمع قلوا من كسب هل من موصولة أو شرطية. شرطية. شرطية موصولة. طيب. إذا قلنا إنها شرطية، فإنهم يؤيده قول فائفاء أصحاب الناقة، فإنها جواب مقترن بالفاء، وهذا يؤيد أنها شرطية. وإذا قلنا إنها موصولة فيؤيده قوله في الآية الثانية وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا حيث جاء بالذين اسم موثور فيكون من كسب يعني مم. الذي كسب وجواب عن ألفا في قول أولئك أنه لما شابه اسم الموثول اسم الشرط في الدلالة على العموم جاز اقتران خبره كل نعم قل من كسب سيئة كسب و ولم يقل عمل معن في بعض المواضيع يقال عمل والذين يعملون السيئات معروف والكسب معناه حصول الشيء نتيجة للعمل نتيجة للعمل كسب سيئة وقول سيئة السيئة <تصفيق> ما يسوء وأصلها سي ونسر أي نسر قيون سيئة سيئة سيئة قل لأنه ساعة يسوء وو فأصلها سيوئة على وزن فيعلة على وزن فيعلة حصل فيها إعلام وش لعل حصل قلب الواب ياء وش سببه اجتمعت الواب والياء في كلمة واحدة وسبقت احداهما بالسكون فلزم قلب الواو الواويئا ثم أدعمت الياء بالياء فصارت سيئة. سيئة نعم لكن هذا رطانك أعاجم عند من لا يعرف الصرف نعم لا أعرف نعم, نعم. إيه. ولهذا أنا رأيي مثلا في الصرف يمكن فيها صعوبة عليه، لو رأينا أخينا في <تصفيق> الصرف فهم؟ النحو لا لابس النحو... لا نحو... يفهم الواحد. لكن الصرف يمكن ما كنا نفهم. نعم. نشوف <تصفيق> آدم. هذا هو الحاكم في هذا. استودع آدم. أنت النحو ذات الوعي بعد. أنت النحو. أنت النحو. يعني ما لا نقول الصرف. من صرف عن الصرف؟ لا, يعني لا, يعني لا, يعني لا يعني كل علم بتقوله يا شيخ الحقيقة كل علم بتقوله هو يعني فايدة لنا ما ما ما لا بس طيب وحاطت به خطيئته اللي حاطه في الله الشمول وأحاطت أي صارت كالحائط عليه وكالسوء اي اكتنفته من كل جانب نعم وقوله سيء خطيئته الانسب <تصفيق> اذا رأينا احاطت كانت صيغة الجمع انسب لانا كثيرة والاحاطة من كل جانب تقتضي الكثرة ولا لا تقتضي الكثرة فلهذا القراءة الثانية قد تكون أنسا ولكن مع ذلك لا تتنافى مع القراءة التي في مصح وهي خطيئة لأن خطيئة مفرد مضاف والمفرد مضاف يفيد العموم ها المفرد مضاف يفيد العموم ولهذا لو قال عبدي حر وكان له أربعة أعبود كلهم تقول يعني قال عبدي فقط ويدل على ذلك قوله تعالى وإن تعبدو نعمة الله لا تحصوها شوف تعبدو نعمة الله هو مفرد نعمة والمضاف يفيد العموم ولا يفيد الوحدة لو كان يفيد الوحدة لكنا ما أحسها، نحسيها، هو نعم، خطيئته نعم، لا هذا الدليل على العظم، أيها، والإسراء هو حضن حضن، هو لكن لكن إذا حاطه إذا من جنس الحائط وص وصوامح هذا الشيء، لكمية. يحتاج يحتاج يحتاج إلى في في جماعة قرأتها، وقوله خطيئاته سيئة. مش معنى سيئة وأحاط به هل هم بمعنى واحد وأن هذه السيئة امتدت حتى أحاطت به أو أن المراد بالسيئة شيء والخطيئة شيء آخر هذا هو المعروف عند المفسرين يقولون السيئة هنا سيئة الكفر سيئة الكفر وخطيئاتهم ما سوى الكفر، ما سوى الكفر، لأنه الرب لا تحيط بالانسان، نعم، وهذه إذا قلنا بها فإن خطيئة قد تناسب سيئة بالنسبة ليش يكونها واحدة؟ يعني. يعني هذه السيئة حاطت فيه حتى والرب لا حارق بينه. وبين التوفيق، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد هارون بن عربة، هؤلاء من كلكم برابعهم، لأن هذا كله زرير، فأولئك وشراب الحجاد، مثلاً مصطفى للزواج على جعل من شرطي. رابطة. رابطة. رابطة. أو ج جاو... أو رابطة الخبر بالممتلك هل أنها موصوف؟ نعم. لائي سمشاه. أمم. أسطر. أو... مش محل معرف؟ في محرفة ممتلك. هاه؟ في محرفة ممتلك. وش مبني عليه؟ لائي سمشاه. مبني؟ مبني على الضم. لائي في. وني كيف من مقتد. لا, لا. لا مكسورة ولكن مبني على. ايوه يا علي ابن يعم ما يساعد نعمل كسره ها لا. عجيب دي مالها كل شغل ما عليك قوموا انتم فاتحين بس كده مش مقشره أنا من شركة إنهم مرفوع لا ما تقول مرفوع كل ما المبني ما يمكن تقول مرفوع وأنا منصوب وأنا مجبور والمبني يبين على السكون على الكسر في محلي راح نبين على الكسر في محلي طيب وركة؟ هل توقف أن ينفصل؟ لا, مفصل. لا, لا. وش يقول يا الكاف كاف متصل متصل ان للاسف كاف ايش؟ فتهطا اذا نقول خبر اسم ولا خبر الكاف خبر مركبه ان اظن ولائي مثل ولائي كاف خبر ليس بس وسووا دكرين ما عندك شيء طيب وسووا انت شيء ما قاص من حوم طيب عبدالله ولائكة وكاف مش رابط مفقود مفقود وش اللي ع اللي نعم ملا... مش تقول اغاني نعم ملا... مش تقول كاف نعم قران النحو بالحديث هذا موطننا فينا طيب عبد الرحمن الخطاب ما يرو خطاب نعم ولكن خطأ نعم حرب خطاب <تصفيق> حرف دال على خطابنا من حل نعم صح كاف حرف قطا ولا نحن من عراق احنا كنا نقول الكاف نعم اذا الملكي يقول وبه الكاف اصله اشتعد في البو أو او أو او بثمقه او حرف هم اله غريب وبه الكاف اصله في البو طيب إيه إذا سار المشارع له بعيدا طيب أولئك أصحاب النار أصحاب أنا أعرف مدام أن المسألة كذا يتمرح عن الوقت أصحاب الخبر المرتدى مرفوع المرتدى على غافرية ضمه ظاهرة في آخره أصحاب المواقع الناري مضاف إيه مجلوب بالإضافة وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره هم ضمير منفصل. <تصفيق> منفصل، ما هو؟ ما هو؟ يعني أصلي. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدع. في حرف جر، وها اسم مجهور مناسكه محل جر. خالدون خبر المبتدع أي المبتدعات. <تصفيق> خالدون مرفوع بالمبتدى وعلى المفرق الوال نيابه عن الضمه لأنه جمع تكسير جمع جمع ذكر سالم أو تكسير ذكر سالم خالدون ذكر خالد سالم سالم أين سالم لأن ألم تذكر سالم إذا ما تغير المفرد فهو سالم خالد مفر حطوة وميون خالدون لكن الرجال شو مفردو ها رجل. رجل. رجل تغير تغيّر تغيّر تغير تغيّر تغيّر الحروف تغير الشكل ايضا ايزا عكس الشيخ خالدون امتدى وهم خبر لا ما يجبس لا ناس. هم فيها خالدون طيب يقول عز وجل بلى من كسب سيئة أرواح فأولئك أصحاب النار أصحاب جمع صاح أي أهل النار وصموا أصحابا لها لملازنتهم إياها ولذلك الله وقول خالدون أي ماكثون الخلود بمعنى المكت والدوام ومنهم قوله تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الحلود ذلك يوم الحلود ثم قال تعالى في مقابلة الكفار وهي طريقة القرآن غالبا اذا اتى بالشيء اتى بما يقابله فقال والذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا اي صدقوا لما يجب الإيمان به مع القبول والإذعام هذا الإيمان لا يمكن الإيمان مجرد تصديق لا بد من قبول للشيء وأتراف به ثم إذعام وتسليم للشريعة التي جاء بها ما ما من آمن به كذا عبد الرحمن نعم شمعنا ايش سريعة ايه سريع انا اريد اطلب انا اريد اني واحد ايه انا اريد اكثا لا اوقف بما بما هذه الطريقه احنا اظنها بتقبير احبني تسال طنطا لا هي ثانيه ايه ما عليك؟ ماكمعنا؟ أقول لك خلني اتجول. اتجول. هاه؟ تجول. لا. لا تجوّل. تجوّل. <تصفيق> طيب. هزار الأخير. شوف آمنوا كل ما جاءت آمني في القرآن أي بما يجب آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإدعاء يعني يخلون ويعرفون به ويدعون له وقوله عامل الصالحات اي عامل الأعمال الصالحات والعمل يصدق بالقول والفعل وليس العمل مقابل القول بل الذي يقابل القول الفعل وإلا فالقول والفعل كلاهما كلاهما عمل لأن القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح <تصفيق> بارك مجمع إذا عمل الصالحات لو قالوا غائل وماذا قال الصالحات يقول داخل في العمل لأن العمل يشمل القول والعمل هو الفعل يشمل القول والفعل أما إذا قل فعل فهو مقابل للقول قول عامل الصالحات أي قالوها بألسنتهم وفعلوها بجوارحهم والصالحات أي الأعمال الصالحات فما هو الصالح العمل الصالح قال أهل العلم ما جمع بين الشرطين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الإخلاص لمن لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم نعم الدليل على هذا هو العمل الصالح قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغن الشركاء يعني الشرك من عامل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا هو شكل فقد فيه الإخلاص وقوله صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رم فيه المتابعة وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شارة الله سبب الله فهو باطل وإن كان ميات الصبر. المهم إذن العمل الصالح ما جمع أحمد ما جمع بينه الأخلاس والمتابعة. طيب العمل الصالح الذين جمع بين هذين أمرين الإيمان والعمل الصالح أولئك أصحاب الجنتهم فيها خالدون. هنا الذين آمنوا من في... جناب ابن عرب الذين آمنوا مبتدأ الصالحات معطوف على آمن وأولئي شعرابه لا خبر مبتدتان مبتلثان وحنمرنا إن الخبر ومفروض يأتي ويأتي ويأتي جملة هاوية معنى الذي سي قتل <تصفيق> أليس كذلك <تصفيق> طيب هنا إذن نقول أولئي مبتدا ثاني أولئي وأصحاب الجنة خبر المبتدى الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محلرة خبر المبتدا المبتدى الأول صحيح كلام ها الجملة إذن الخبر هنا جملة اسمية ولا فعلية اسمية نعم وإنما أتها بهذا ال ال الجملة أولئك أصحاب الجنة للإعلام بفوادهم لأحييها هذه تأتي نعم أولئك أصحاب الجنة أصحاب جنة أهلها الملازمون لها لأن السرقة تأقر الملازمين والجنة ماهي؟ ما, هي ما الله؟ أن الدار التي أدى الله للمتقين هي الجنة. وفيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر من قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقولهم فيها خالدون سبق الكلام عليه. إذن حكم الله سبحانه وتعالى حكما حدلا الليهود قالوا لن تمس النار إلا أي ما والله تبارك وتعالى قال لا من كسب سيئة ففي النار أبدا ومن آمن وعمل صالحا ففي الجنة أبدا لا فرق بين الإسرائيل والعربي والعجني وغيرهم <تصفيق> ولنا لا. لأن الله سبحانه وتعالى ما ما ينظر إلى صورنا وأساتمنا وأنسابنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا نعم فكل من كان قائما بعمل الله سبحانه وتعالى فهو أول الناس بالله فهو أول الناس بالله تبارك وتعالى من أي لون ومن أي جنس ومن أي قبيلة. ثم قال الله تبارك وتعالى ويد أخذنا ميتا بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. كوز كور. يدخلنا. لا. وبي وبي نعم نعم. نحن يقولون إن النار نعم يعني أقرب الناس للدنيا. لا. اللي يقول النار يفنا نقول لهم لستم على صواب النار ما تفني في قال النعمان خطر والله هم استار قال تعالى ثابتين فيها قابل أي يعني سنين معدودة صحيح, <تصفيق> <تصفيق> صحيح ما هم صحيح ولا يموون صحيح عمل ما أبيها صحيح ولا لا لكنهما لا يدل على الحصر ثابتين فيها قابل سنين عظيم طويلة بسم الله السلام وبعضهم يقول لابدنا فيها أحقابا مقيدة بقوله لا فيها, فيها ضردا ولا شرابا وأن بعد هذه الأحقاب اللي لا يدوقون فيها ضردا ولا شرابا لهن وأساقا يؤتى لهم بأصناف أخرى من العداء إنما على كل حال كل هذه من الآيات المشتبهة ولدينا آيات محكمة والواجب على المؤمن أن نرد المحط... المتشابه إلى المحكمة نعم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي عهد بني إسرائيل الميثاق يعني العهد وسمي العهد ميثاقا لأنه يوثق به المعاهد كالحذل الذي يوثق به الأيدي والأرجل المذن نعم وقوله بني إسرائيل منه إسرائيل يعقوب, يعقوب. ابن <تصفيق> ابن إسحاق ابن إبراهيم إذن فبنوا إسرائيل بنوا عامل للعرب لأن العرب من بني إسماعيل وهؤلاء من بني إسرائيل وجدهم واحد وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا خذنا نفاق بني إسرائيل ما هذا الميثاق لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتامة والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتوا ثمانية الميثاق اشتمل على ثمان مواعي المادة الأولى لا تعبدون إلا الله وفو إنما وفو عبدوا خير الله عبد المسيح في الماضي. قل لا. هه. وليس أي الله. وتكلم نفسه. وقول لا تعبدون ما مع العبادة؟ الدهل والخدوش. مأخوذة من طريق معبد. يعني مذهل. هذا واحد. النتيه الثانية. وبالوالدين لإحسانه. يعني أحسنوا بالوالدين، أحسنوا بالوالدين إحساناً أو اعملوا بالوالدين إحساناً، نعم. قوله بالوالدين المراد بهما الأب والأم، هو الأقربون ولا ولا حتى الأبعد؟ الأقرب، والأولى. الأقرب لكن الأبعد. لهم حق لكن ليس كحق الأم والأب الأدنى ولهذا اختلف إرثهم واختلف ما يجب لهم في بقيث الحقوق قال وَلُوَدِنِ إِحْسَانًا إِحْسَانًا بأي شيء كل القول والفعل والمال والجاه وجميع طرق الإحسان لأن الله أطلق كل ما يسمى إحسانا فهو داخل في قوله وبالوالدين إحسانا وإن مواجب ذلك لأن نعمة الوالدين على والدهما هي التي تلي نعمة الله عليهما ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان أن اشكر لي ولوالدين نعم فهما سبب وجودك وسبب إنجادك وإعدادك وإن كان الوجود من الله والإمداد من الله لكن على اي طريق باي طريقه اتيت بريت تاريخه والدي لولا الوالدين ما كنت شيئا عمو صالح عبد الدين عمو <صفح> <تصفح> صالح عبد الدين والدي لا والله هم والدين لا اقول يعني لاكن صله الوالدين بر الوالدين ثلاثة منهم من بري الوالدين يعني مثل الابطع في ال الوع... في العم وقال يعني ما أتمت الروالدين دينه نعم تقدم الجرم جروب الوالدين إحسان كل الحصر إذا قلنا أن هي ما تعلقت بالإحسان لو تعلقت بالإحسان كم تفيد الحصر ويكون تقييمها لأجل العناية لكن هي ما ما تعلق ولهذا قدمنا لنتعود تطبيقنا قلنا إن الكفيل يعمل او احسنوا بهنا فهو <تصفيق> نصلي في المحبوب قلت يادي احسان ودي القربة ذي ذي معنى صاحب قلت لكن وانا كان ذو ذو القربة معطوح. معطوح. معطوح. معطوح. معطوح. في الوالدين نحن <تصفيق> عطوفة يعني الذي القربة ما طوف على كل أب نعم يعني وإحسانهم بذل القربة وذيه معنا صاحب هو القربة القرابة ويشمل القرابة من طبل الأم والقرابة من طبل الأب بأنهما لأن <تصفيق> القربة جاءت بعد الوالدين أي قربة أم وقربة الأب كلمة القربة أظنها وصف أول إيمان القراء، فكل من كان أقرب كان بهذا الحق أولى، فمثلاً يجب عليك من سلطة العم أكثر مما يجب عليك من سل من سلطة أولاد العم، يجب عليك من سلطة الخال أكثر مما يجب عليك من سلطة أولاد الخال، لأن دولا أخص في القرابة من من بعدهم. <تصفيق> شيخ مين خلص اللغة العربية؟ من من قرابة قرابة الرجل. لا حتى اللغة العربية من ذلك إن الالقابها قاصرة. اللغة العربية هذه لا عرفية وحتى ولا عرفية حتى الناس ده ما أهل حتى بعض الناس لما قواموا أهل هبأروح لأهل الفراني إلى الآن نعم. أليس كذلك؟ أنت لما كنت تصبح عند خوالك ما تقول أصبح عند هل اليوم؟ محب. لا، أنا أقول لهم أنا صديق يبيني أصبح عند هل أفلال؟ إذا عاد يقول الخال غالب؟ لا عاد الخال، ماذا؟ الخال هو, هو الخال عزيزي الأن الشيخ يقول الخال أقرب من العم لسبب يعني الواحد لما ناجي يوصع على أولاده يعني مثلا من واحد توفى أراده خيرين بيوصع لي بخالي منهم عن كل حال أقرب من عمه لأن عمه يأكلهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني أرحم أرحم هذن يأكل من قبل الأم وهذن أرحم من الأم لا أرحم فعلا بخالي <تصفيق> يعني دي حقيقة واقعة على كل حال قرابة الأم قرابة بلا شك حتى في الغرف هنا وفي القربة اليتام جمع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو من ذكر وليس من ماتت أمه مع وجود أبيه يتيما لأن أباه موجود يأتي له بالعيش والتربيه والتعديد لكن الأب إذا مات فهو الكاسب على أولاده فيكون أولاده السار الذين بلغوا. بلغوه أيتاما يقوم أيتاما وأوصى باليتامى لأنه ليس لهم من يربيهم أو يعولهم إذ أن أباهم قد توفي فهم محل للرأف والرحم والرعاية واليتامى والمساكين المساكين جمع مسكين وهو الفقير الذي أسكنه الفقر نعم الذي أسكنه الفقر وإذا أطلق المساكين دخل فيه الفقر وإذا أطلق الفقر دخل فيهم المساكين وإذا جمعوا صار الفقر لهم معنى والمساكين لهم وإذا خذوا النفاق بني إسرائيل لا تعبرون إلا الله بوالدنا يحسن زي القربة والمساكين يا تعالى واذا اخذنا ميثاق <تصفيق> ان فرضنا عليكم قوله هنا المساكين اسماعيل يرسم فيه الفقر طيب المساكين المساكين هم الفقراء هنا وصموا بمساكين لأن الفقر أسكنهم لأن الإنسان إذا اغتنى فإنه يطغى ويزداد ويرتفع ويعلو وإذا كان فقيرا فإنه بالعكس وهنا يدخل الفقراء مع المساكين لأن الفقراء والمساكين من الأسماء التي إذا قرمت افترقت وإذا افترقت اجتمعت في الكلمات إذا جمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت ماذا هذا؟ ماذا يصلح؟ كلمات إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت الفقراء إذا كانت وحدها صارت بمعنى الفقر والمساكين والمساكين إذا كانت وحدها صارت بمعنى الفقرة والمساكين وإذا قيل فقر ومساكين مثل آية الذكاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار الفقر لها معنى والمساكين لها معنى لما اجتمعت الآن افترقت فالفقير من لا يجد شيء من الكفاية او يجد دون النصف والمسكين من يجد النصف دون الكفاية نصف الكفاية دون كمالها فما الفرق بينهما ومثلا البر والتقوى اذا قيل البر وحده دخل فيه التقوى واذا قيل التقوى وحدها دخل فيها البر وإذا قل البر والتقوى صار البر فعل الطاعة والتقوى اجتناب المعصية ومثل الإسلام والإيمان أمن فيه كلمات في العربية ولسيما الحقائق الشرعية إذا اجتمعت الترقة وإذا افترقت اجتمعت وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا وفي قراءة حسنا يقول الناس حسنا يقول للناس حسنا هذا أيضا مما أخله الله على بني إسرائيل من الاهد أن يقول للناس قولا حسنا والقول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه ففي هيئته أن يكون باللطر واللين وعدم الغلضة والشدّة هذا في هيئته وفي معناه بأن يكون خيرا بأن يكون خيرا بأن كل قول حسن فهو خير وكل قول خير فهو حسن إذن حسن في هيئته وفي معناه في هيئته ومعناه في هيئته أن يكون ذلط وليل ومعناه أن يكون خيرا مثل الأمر بالمعروف خير حسن ولا لا حسن النهي عن المنكر حسن تعليم العلم النافع حسن يعني يخاطبها الناس بالسلام وكيف أصلحت وكيف أمسيت وماشى ذلك هذا حسن ضد القول الحسن قولا قول السوء وقول ليس بسوء ولا حسن أما قول السوء فإنه منهي عنه وأما القول الذي ليس بسوء ولا حسن فليس مؤمورا به فليس مؤمورا به ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ولم يؤمن بالآخر فليقول خيرا أو لا سيد فهمتم الآن إذاً نقول للناس حسناً أو حسناً ضدها إيش؟ ما رده؟ أمراً قول السوق وهو منهي عنه أو ما لا يوصف بحسن ولا سوء وهو غير مأمور به توقون السحسن وعقيموا الصلاة أقيموا الصلاة معناها تقولوا الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح قد قاموا لا لا لا, لا. لا لا لا حديث تسمى إقامة للصلاة إقامة للصلاة لكن أقيموا الصلاة معناها بيتوا بها قائمة يعني قويمة ليس فيها نقص ولذلك بأن تكون في أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها أيضا فإن المكملات من من إقامتها من صلى بلا طمأنينة لم يطم ومن صلى بعد الوقت بدون عذر لم يطم ومن صلى قبل الوقت لم يطم ومن صلى بلا طهارة لم يطم أمهم إذا لا بد أن يأتي بها بها شروطها وأركانها وواجباتها ويتمم ذلك بالمكملات وقولها أقيم الصلاة أقيم الصلاة الصلاة هذه شاملة لإقامة الفريضة والنافلة ولهذا أنت قبل أن تدخل في النافلة ليست النافلة واجبة عليه لكن إذا دخلت فيها واجب عليك أن تأتي بشوطها واركانها ووجباتها ما تقول أن على ما أبي حضرت بين يديه فقلت إياك نعبد كذلك هنا ثم توليتم لو قال ثم تولوا صار هذا ليس إلا في بني سائل السابقين لكن إذا ثم توليتم وهو نازل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وش أشمل حتى الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توليتم يعني توليتم يا بني إسرائيل من من الآن إلى ما سبق تكون الفائدة هنا هو انتقال الكلام من أصلافهم إلى خلفهم إلى خلفهم فإنهم لم ودار وفيها أيضا ثانية هل أصلافهم كلهم تولوا؟ إلا قليلًا، إلا قليلا منه. وحتى الذي في عهد الرسول ما تولوا كل ما يرد فيهم قليل آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكثير أيضًا عدة ناس إلى سمعتهم فلان القراضي من أهله من بني ورائد من له أسلم نعم ثم توليتم إلا قليلا منكم توليتم أعرضتم عن الوفاء بهذا الميثاق إلا قليلا منكم يعني إلا نفرا قليلا منكم وقليلا هنا منصوب على إيش على الاستثناء على الاستثناء لأنك إذا قلت قام القوم قام القوم إلا زيداً وجب عليك تنصب زيد إذا قال القائل شوف نصبته نقول شوف في الاستثناء يجي واحد يقرأ قام القوم إلا زيدون لكن هذا خطأ ما صح في الواقع العربية لأن في الاستثناء يجب أن يكون منصوب إذا كان الكلام متاما موجبا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون توليتم وأنتم معرضون الجملة هنا حالية يعني توليتم في إعراض وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض قد يتولى ولكن قلبه متعلق بما وراءه ولكن إذا تولى مع الإعراض فإنه لا يرجى لتوليه أن يكون يقبل, يقبل بعد ذلك وهذا أشد المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض أمثلين نعم <تصفيق> نعم إلا قليل منكم أنتم مرون وهذه وهذه الجملة وأنتم مرون محلها نصب على الحال من في قوله ثم توليت نعم لا التولي معناه ترك الشيء وراء وراء وراء, وراء الضح لكن إذا وإذا قلنا معه لابد بد أن نفسر لأن الإعراب معناه في القلب والتولب البدن يعني معنى التولي لا يمكن أن يكون معه أن يؤمل معه الرجوع. ثم توليتم من قدير منكم واتم الرضون وإذ أخذنا ميثاقكم يعني واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم يذكرهم الله سبحانه وتعالى بالعهود التي أخذنا، أخذ عليهم ما هذا الميثاق والميثاق تقدم من معنى العهد لكن ما هو الميثاق اللي حصل والوثيقة أول لا تسبكون دماءه السفك والسفح بمعنى واحد وسفك الدم إراقته والمراد بسفك الدم القتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما إش ما نسفك بها دما يقتل نفسا محترما، وقول لا تسئه لا دماءكم أي لا تريقوها بالقتل، وقوله دماءكم كيف دماءكم هو الواحد يريق دم نفسه؟ دماءكم دماءكم أي, أي دماء بعض؟ لكن الأمة الواحدة كالجسد الواحد. الأمة الواحدة كالجسد الواحد ها؟ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسأى بها أدناهم ويجير عليهم أقصاهم فالأمة الواحدة كأنها جسد واحد مفهوم؟ طيب نعم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم نفس الشيء أنفسكم الإنسان مهم يخرجون نفسه من داره ولكنه يخرجون بعضهم يعني يخرج قومه وقوله تخرجون أنفسكم من دياركم أي هذا الجلأ فلا عدوان بقتل ولا عدوان بإجلاء عن الوطن نعم ولا شك أن الإجلاء عن الوطن والعيد بالله مثل القتل وربما يكون أشد لأن الإنسان يعيش ذليلا ذليلا إذا أخرى من بلده يعيش ذليلا من وجهه من وجه أنه غلب على بلده وهذا ذل من وجه آخر أنه صار في البلد الثاني غريبا صار غريبا ليس عائشا بينهم لذلك صار إخراج الأنفس من التيار مقارنا مكتب. مكتب. للقتل ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم بعد هذا المثاق فقيتم عليه وأقررتم به نعم وشهدتم عليه ولم يكن الإقرار غائبا عنكم أو منسيا لديكم بل هو باق لا زال نعم وبعد هذا المثال والإقرار به والشهادة عليه بعد هذا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء مش معنى هؤلاء يعني يا هؤلاء وليست خبر المبتدأ قد يجي طالب عن ابتدأ بالنحو ثم أنتم هؤلاء أنتم مبتداء هؤلاء خبره فنقول لا أنتم مبتداء هؤلاء منادى هذف منه حرق النداء يعني ثم أنتم يا هؤلاء والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ترى بينهم حرق هؤلاء تقتلون هي خبر المبتداء تقتلون هي خبر المبتداء تقتلون أنفسكم خبر هنا جملة ولا مفرد إذن مالكوش يقول بلا فيه ومفردا ومفردا يأتي ويأتي جملة هذه آتا جملة تقتلون خبر هنا تدوها جملة تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم يجلونهم عن الديار وهذا وقع بين طوائف اليهود غرب بعتة النبي صلى الله عليه وسلم حسن منهم أن قتلوا بعضهم بعضا, بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم ثم قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان عندي فيها ضراءة تظاهرون تظاهرون بتشديد الض المبدلة من التاء واصل الظاهرون، تتظاهرون وتظاهرون أي تعالون لأن الظهور معناه العلوب معناه العلوب قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يعني ليعريه نعم وسمي العلوب ظهورا من الظهر لأن ظهر الحيوان على فقول تظاهرون أي تعالون عليهم بالإثم والعدوان الإثم والعدوان وش ما الفرق بينهم الإثم المعصية الإثم المعصية والعدوان الاعتداء على الغير كل عدوان معصية وليست كل ماصية عدوانا إلا على النفس فالرجل الذي مثلا يشرب الدخان هذا عاص ومعتد على نفسه دعنا على نفسه لكن على غيره لا الرجل الذي يقتل معصوما هذا آثم ومعتد الذي يخرجه من بلده آثم ومعتد. ومعتد ولهذا قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان الإثم المعصية والعدوان الاعتداء على الغير غير حق والجور عليه فهم العياد بالله هؤلاء بعدما أخذهم من المثاق مع الإقرار والشهادة مع ذلك ما ما قاموا به أخرجوا أنفسهم من ديارهم وتظاهروا عليهم بالاسم والعدوان وفيها الفوائد ما ما على حسب القاعدة بيننا أننا نذكرها في المستقبل إن شاء الله بعد إنما هل وجد من هذه الأمة من سو من فعل مثلهم نعم وجد وجد تصديق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركبوا سنن من كان قبلكم فقد وجد من المسلمين من أخرجوا أنفسهم من دياره ومن قتلوا أنفسهم يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من دياره أوه. نعم أوه. نعم من دياره من هاي هاي؟ لا، هذي الابتداء ولا لأ هذه للابتداء عينه تظا تظاهرون عليهم بالثموروان وإي أتوكم أثارات فادوهم نعم ذى وفي قراءة تفدوهم شوف التناقض إني أتوكم وسارا يأتوكم ولا يؤتوكم يأتوكم يعني يجيئون إليكم وسارا ويقال أسر لكن من يقرأ وسارا جمع أسير والأسير هو الذي استولى عليه أدوه نعم ولا يلزم أن يأسره بالحبل لازم لكن الغالب أنه يؤثر به يقول الله للهود أنتم الآن تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياره وتتعالون عليهم بالليث والعدوان ثم تتناقضون إذا أتوكم أسارا فديتموه يعني أعفكتموهم من الأسر بفداء لأنه واجب عليهم هذا واجب عليهم أنه يفتي بعضهم بعضا ويزيل بعضهم عن بعض الأداء فهل هذا إيمان ولا لا إيمان ببعض وقفهم ببعض ولهذا قال وهو محرم عليكم إخراجهم يعني تفتوهم المعصورين وهو محرم عليكم إخراجهم إخراجهم منين؟ من نين من ديارهم فأنتم والعياذ بالله ما ما قمتم بالإيمان بالكتاب كله ولهذا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض والاستثام هنا للإنكار والتوبيح ولفى في قوله أفتؤمنون حرف عطف وما طوف حجاج، وأنا ما من يعرف ما طوف نعم محمد، بحلي، التقديم؟ التقدير؟ يروجو يقدر يحسب أتناقضون مثلا أتناقضون، فتؤمنون بعض الكتاب ركّون البعض. وفيه وجه آخر للنحويين. إن المعطى إنه ما حاجة نقدر بعض با... معطوه ناليف. إن نقول الهمزة الاستفهام والف حرف عطف. وفيه تقديم وتأخير. والأصل فأتوا منون، وهذه ترى مرت علينا كثيرا وقلنا لكم من الأحسن إن هذا أحسن هذا أحسن إن هذا أحسن لأن التقدير في الحقيقة أحيانا يعوز الإنسان أحيانا ما يدري وإشترك الكلمة المناسبة لكن إذا قلت ألف حرف عطل وهذا, وهذا الذي ذكرنا في كل همزة يأتي بعدها حرف عطف، كل همزة يأتي بعدها حرف عطف، فهذا سبيلها أن تجعل الهمزة الاستثام والفاء حرف عطف أول واو أو ثم حسب ما يأتي بالكلام والمعطوف عليه إما مقدر بحسب السياق وإما ما سبق ويكون في في الكلام تقديم وتأخير بين الفاء بين حرف العطف والهمزة وهمزة الاستثام <تصفيق> هنا يعني معناه فأؤمنون على هذا الوجه أو أتناقضتم أو أتتناقضون فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اللي ناسبكم تنفذون واللي ما يناسب تتركون ما تنفذون هذا الذي يعبد الله على هذه الطريق حقيقة لم يعبد الله وإنما عبد هواه إذا صار الحكم الشرعي مناسبه قال أهلا وسهلا وعلى العين والراس نحكم الكتاب والسنة وندعي لله ورسوله ولا سلحق عليه أو ما ما يحبه والله هذا يحتاج إلى تأوين نعم أو لعلنا ما فيه من المعنى أو لعله ينزل على بعض الحالات نعم أو يعص الله مباشرة يعني صراحة بدون تأوين بدون أي شيء نعم فيها الآن من الأمة من يفعل هكذا فيه كثير جدا حتى بعض الناس في نفسه والله هذا مذهب بحنيفة السهل في المسألة هي يجي في موضع آخر مذهب بحنيفة أشد من مذهب الحنابلة يأخذ مذهب الحنابلة. يجي في موضع ثالث مذهب الشافعية من منهم كلهم يأخذ المذهب الشافعي يجي المذهب مالك يقول مالك من دار الهجرة نعم نبي ناخذ المذهب ولأنه أسهل مذهب نعم واحد يحب بطنه وهو يحب الأكل ومالك معروف إنه يتوسع في المأكولات يقول جميع الحيوانات حلال إلا أشر بسيطة يقول مذهب مالك هو المذهب الصحيح ويبدأ ياكل ما هب وجب نعم ولكنه في مثال أخرى ما ما يوافق عليها وإيش رأيكم فيه؟ هل هذا مؤمن حقا لا لأن اللي يتبع شريعة الله هو يروح تتبع أبو خص ويأخذ أهل العلم إن وافقت هواه وإلا تركها يعرف أن هذا العالم أقرب للصواب من هذا العالم يأخذ بقوله سواء وافق هواه أو خلف هواه واضح هذا هو الواجب على المسلم أما أنه يجد كل مسألة ي يتبع فيها رأي عالم إذا وافقت هو، حتى ربما عامل ربما عاملة بمذهبين، هاه؟ في حالي يكون اللي ناسبه في في هذه السنة مذهب فلان، يأخذ، واللي ناسبه في السنة الأخرى مذهب فلان، فيأخذ به. في الحج ها؟ ذي. هاه؟ في الحج ذا. في الحج غير الحج. في الحج وغير الحج. إنسان مثلاً. أكل لحم إبل ومس مرأة لشهوة نعم فقال أنا بيأخذ المذهب الشافعي في أنه لا ينتقض وضوئي بأكل لحم الإبل وبيأخذ إن مذهب من يرى إن مس المرأة لشهوة لا ينقض المرأة أو مذهب الحنابيه لمس المرأة مطلقا لأن الشافعي يرى أن المس المرأة مطلقا ينقض الوضوء. لو تلمس ييدا توضأ. فهذا رجل صافح امرأة نعم وهز يدها وكيف أنت كيف حالك وقال بيأخذ المذهب الحنابي له في عدم نقض الوضوء. وبيأخذ المذهب الشافعي في عدم نقض الوضوء بلحم الإبن وبصل نقول الصلاة الآن غير صحيح ألا المذهبين يم صحيح. أولا، لأن الحنابل يقول صلاتك ما صحت، لأنك قتلت لحم أبي. والشافعي يقول ما صحت، لأنك مسست امرأة. ولكن هو ما, ما يهم. ما عليكم من أنا حر في فيما أخطأ، أقل. فأنا أقول له ليس هذا صحيح، لأن هذا تلاعب في دين الله. ولذلك قال بعض العلماء إن من تثبّر خص تزندق. المعروف فسق لكن بعضهم يقول تزندق لأن حقيقة الأمر أنه ما أراد أراد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة هؤلاء يقول يقول عنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويقرون ببعض اللّوافقهم يؤمنون به واللي ما يوافقهم يقرون به وارضونه وهذا ليس ليس داء بالعابد الله سبحانه وتعالى قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا حوار بالله. فما جزاؤه إلا خزي. وين الحجازية ما عملت؟ إحنا ما نعرف قرأنا في في الفيديو المعلق إن الحجازية تعمل. والقرآن بالوافد حجاز. آه؟ السفر. إلا الناس ينتقد. آه؟ فما جزاؤه إلا؟ أولا. لهذا بطل عمله. وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية ما اقرأ البيت اعمال, ما إعمال ليس ما دون, دون ما هنا إن مزيزة. مع بقى النفي وترضي من زكنا هنا, هنا ما بقي النفي ولذلك أرغي عمله فما جزاؤه والجزاء والمجازات والمعاقبة معناه موح أو متقارب والمعنى الجزاء هو إثابة العامل على عمله يعني ما ثوابكم على عملكم ماذا إلا خزي في الحياة الدنيا وش معنى الخزي الخزي الخزي بالله الذل ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون عما يعملون في قراءة أظن القراءة المشهورة تعملوا أبي مصطفى وفيها قراءة عما يعملون والله عالم. طيب قولوا بغا فين عم ما يعملون هذه صفة سلبية وإلا ثبوتية <تصفيق> وما الله بغا فين عم ما تعملون سلبية ولا, ولا ثبوتية يا أسرى ما تنسوا ما قلنا أن صفات الله نوعان سلبية وثبوتية الثبوتية هي التي أفتها الله لنفسه والصلبية هي التي نفع فهنا وما الله بغافل ناقب الأسباب وأنكم في الخريق قوله إذا أخذ ميثاقكم الزمير يعد على من على بني إسرائيل على بني إسرائي. ما معنى الميثاق الميثاق العهد العهد ما وجه مشابهته للمثال العهد يعني المثال. كون الله قد أخذ علي عليهم عهد يعني. لا من ناحية لغوية لأن العهد يوثق الإنسان ويحجزه عن خارج العهد. يعني كما كما يوترق الإنسان بإعرضات وشبه قوله لا تسبقون دمائكم من مراد بها بالله المراد لا تقصد عنه هل تراكم تراصين يجوا أحد من هنا ولا قوله لا أقول إلا تراصين ظاهر أنك لا تقصد النفس المعصوم المراد بسك الدماء قتل النفس قتل النفس طيب قولك اسفقون لماءكم هو يمكن الواحد يسفق كمهو لا يقصد بلدسه فإنما يقصد على صلي إسرائيل ها. ليش بما لا؟ فإنما انقصد فإنما انقصد نعم إلاق بعض بعض إيه لكن ليش هذا تقول نفسك شرَّه لأن الفرد من الأمة أن الأمة كالفرد أن الأمة ك... نعم كالفرد كالجسد الواحد فقتل واحد منهم كأنه قتل في نفسه خول ثم أنتم هؤلاء وشرَّ هؤلاء إبراهيم اللونتي يا حوله وشرا اب تشوفون هذا منادى منه يا اني يا ان ما يصير يكون الخبر مبتدا لا هو واخبر ما شرط يكون يعني اكو انا خبره خبره اي وين خبره انفسكم أنتم أفسكم؟ ما أنتم انقصكم ما جملة تقتلون انفسكم جملة تقتلون انفسكم قوله تراهرون عليهم ايوه بكشمان حمد تعالوا تعالوا تظاهرون تظاهرون عليهم اي كما نعلم تعالوا اي فيلم الاعتماد اه سي وقيله عيون ايضا تظاهرون ظهره اعان تظاهرون علي قور وان ياتوكم مثارا اسمعنا يا محمد اسماعيل اي اس اي ومعنى تفادوهم يقدرون يتبدلون شيئا من المال يقدرون ينتقلون على ام مناقشه ما فينا ثانك سجال مناقشه كيف فيه. لا نعم اي ان يتبدلون المال او هؤلاء الحلفاء الاوس والخزرج كانوا عبرك اوثان قبل الإسلام وكان يكون بينهم حروب وغتال فيأتي اليهود ويعينون حلفاءهم على قومهم مثلا البن النظير يعينون الخزرة على من؟ على الأوس ثم تقوم بن قريضة مع حلفائها الأوس فقتل اليهود بعضهم بعضا مع أنه محرم عليهم في التوراة. ثم إذا أخذ أحد منهم أسير، دبي عبد الله، إذا أخذ منهم أسير جاءوا يفدونه، جاءوا يفدونه، يعني يأخذونه بفداء. مثلا إذا أسر الأوس أحداً من النظير، من بين النظير طلبوا قدموا فداء له ليأخذوا نعم فصاروا بذلك متناقضين لأن نشوف العهد الذي أخذ عليهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم نعم ثم أقرأتم أن تسرون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم نقدوا العهد بمسألة أول لا اتضارفنا يا إخوانا لا لا لا اتضارف أنتم, أنتم لا تستعلون بالكتابة ما دمت بعدين شرط ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديار نقدوا العهد بمسالتين أول لا ها طيب واتضارف هنا وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَةٌ تفادوهم هذه من جملة العهد، يعني أخذ عليك معه أيضا أنهم إن أصروا وجب عليكم أن تفتوهم. سامتم؟ ثم قال وهو تفتوهم وهو محرم عليكم إخراطهم. هذه جملة عائد على ما سبق. يعني تخرجون أنفسكم من دياركم وتظاهرون عليهم بالإذن العدوان بلو... وهو محرم عليكم إخراجهم خسار الآن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كيف يؤمنون؟ في مسألة الفداء يؤمنون به ويهدو ومسألة قتل النفس والإخراج لا يؤمنون به فصاروا يؤمنون ببعض الكتاب ويقفرون ببعض فالذي أخذ عليهم الآن ثلاثة عهود وهو اللي يقفل عنفسهم ولا, ولا يخذوها من ديارهم و... و... ويخدوه فوفوا بواحد وتركوا اثنين وقيل إن قوله تظاهرون عليهم برسول عدوان أيضا من جملة العهد يعني أنكم لا تظاهرون عليهم لا تعيننا أحد عليهم يعني أنتم لا تأكلون بأنفسكم ولا تعينون أحدا، فعلى هذا يكون يكون يكون أحد مشتملا على أربعة فقرات. قوله ونقضوا كم ثلاثة منها ووآمنوا بواحدة، ولهذا وفق الله في قوله أثنتو ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب قوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم المراد بالجزاء إيش العقوبة العقوبة ما عقوبة إلا خز في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشهد العذاب. الخز الذي أصابهم في الدنيا واضح جدا في بني قريضة قتلوا ومقاتلتهم وسبية إنساؤهم وذريتهم وفي بني النظير أجلو أجرهم النبي عليه الصلاة والسلام من زيارهم كما قال تعالى في الحشر يخلبون بوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فهذا من من في الدنيا والعياذ بالله أما في الآخرة فإنهم لهم العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل مما فعلوا وبذلك توضح منائ من الآية تماما وأنها خطاب لمن لا. من لمن؟ بن خريضة وبن النظير حيث أخر عليهم العاف في هذه الأمور ولكنهم آمنوا ولكنهم وفوا بالبعض وتركوا البعض طيب نبدأ هذا الجديد الآن قال الله تعالى ها. ولقد آتينا موسى الكتاب نعم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك المشار إليه هؤلاء الليهود الذين نقضوا العهد اشتروا الدنيا بالآخرة الاشتراه هنا بمعنى الاختيار يعني أخذ الدنيا وبدلوا الآخرة فالآخرة عندهم مزهود فيها نبيعة والدنيا مرغوب فيها مشترى وما أكثر الذين يشبهون اليهود في وقتنا هذا من المسلمين ما أكثر الذين يشترون الدنيا في الآخرة نعم على الرغم من كثرة العلم في الوقت الحاضر لكنه كثر القراء وقل الفقهاء بقرة كثيرون والعن كثير والحج قائمة ولكن أكثر الناس يعصون الله سبحانه وتعالى والعيادة بالله على بصيرة نعم يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يقال مثلا الكذب في البيع والشراء حرام ولكنهم يكذبون يقال الغش حرام ولكنهم يغشون يقال خيانة ولاة الأمور حرام ولكنهم يخونون. يقال الولاية على نسائكم يجب أن تتبعوا فيها ما هو أصلح لهم ولكنهم يتركون ما هو أصلح لأنفسهم. وعلى هذا القصد فصار في أمة المسلمين اليوم أناس يشبهون هؤلاء اليهود في كونه مستروا في الدنيا بالآخرة زاهدوا في الآخرة ولا كأنها شيء ولكنهم عضوا على الدنيا بالنواجد نسأل الله السلام وعام يديهم وإياهم نعم وقوله الدنيا الحياة الدنيا وصفت هذه الحياة بالدنيا والدنيا اسم تخضيل لا. لا. لا. لا لا لا. اسم تخضيل مذكره أدنى أدنى يقال راجل أدنى وامرأة دنيا من الدنو من الدنو سواء كان هذا الدنو دنو المنزلة دنو المنزلة أو دنو الزمن فالدنيا في الحقيقة تتصف بدنوهي دنوم الزماني لأنها سابقة للآخرة. هو لا أين الدنيا. وهي أقرب. ودنوم المرتبة والمنزلة. بقوله تعالى بل تأذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل. وما قولنا اسم تفضيل؟ مهما نحن فيها فضل يعني. لا اسم تفضيل من جهة الوزن الوزن الصرفي. يعني الميزان الصغفي لهم ميزان يسمونه اسم التفضيل الدنيا الدنيا الحقيق اي أنت, انت فهمت معنى غير اللي انا اريد اي نعم طيب وقوله بالاخرة ألبى هذه للبدل الباء للبدل وهي تدخل دائما على الثمن ولا على المثمن <تصفيق> يا على الثمن ألبها تدخل على الثمن اشتريت الثوب بديناء إذا الثمن عندهم الآخرة مبذول والمثمن الدنيا طيب وقوله بالآخرة هي الحياة الآخرة والحياة الآخرة هي كما قال الله عز وجل هي الحيوان الدنيا حياة والآخرة حيوان، ومعنى الحيوان الحياة الكاملة، ولهذا جاءت على هذا الوزن، على هذا الوزن، للألف والنون للدلالة على أنها كاملة، أكمل ما يكون هي حياة الآخرة. قال فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينصرون. أعوذ بالله. لا يخفف يعني لا يهون، لا زمنا ولا شدة وقوة وهل أحد يدفع عنهم ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم اجعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب أعوذ بالله يا إسو ما قالوا يخرجنا من النار يخفف عنا ولا قالوا يخفف عنا دائما يخفف عنا يوما من العذاب. أقول يتمنون إن العذاب يخفف عنهم يوم واحد. من من ما لا نهاية له. أبد والعير بالله. يتمنون إنهم يذوقون التخفيف ولو يوما واحدا من الأبدي السرمدي. والعير ولكن ذلك لا يحصل لهم. فيقال لهم أو لم تكو تأتينكم رسولكم بالبيانات؟ قالوا بلا. قالوا فدعو. تبين فهمه لا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما هو نفعهم؟ لا. إذن هنا يقول لا يخفف عنهم العذاب أبداً, أبداً, أبدا. ولا في ولاهم ينصرون. وما أعظم الأمر لو أن القلوب وعيه. ولكن أكثر قلوب في غفلة أن سلامه يوقظ قلوبنا وإياهم. <تضحك> ثم قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. الشيخ خوayed نعم. قدمك تينا خوayed صحيح ظاهنا مطين عنه. من... من... نقف على هذا أجل نأخذ البقعة السابقة. قيل لهم لا تملح بالحسن. لا حز بعيد لا. لا. يقول لك مستاذ يا علينا الفوائد من وين؟ وين ما يكسبون؟ وإلا هم يكسبون. نعم. قال من تنصيب. قال من طيب الاستفادة من هذه الآية وقالوا إنتم مثل النار أن اليهود يقرعون بالآخر وأن وأن هناك نارا. قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام مدودا الفائدة الثانية أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون إما كذبا وإما جهلا والأقرب أنه كذب الأقرب أنه كذب وأنها دعاوى باطلة يقول لما تمسنا النار إلا أيام مدودا الفائدة الثالثة حسن مجادلة في القرآن لأنه حصر هذه الدعوة في واحد من أمرين وكلاهما منتفع أتخدتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون وهذا طبعا على القول بأن أم هنا متصلة ولا منقطعة على القول بأنها متصلة أما على القلب أنها منقطعة فإنها فإنه ليس فيها إلا إلزام واحد وهي اتخذتم عند الله عهدا فليخلص الله واحد وعلى كل حال ففيها حسن مجادلة القرآن نعم الفائدة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده لن يخلف وعده سهمتم؟ وكونه لا يخلف الوعد يتضمن صفتين عظيمتين هما الصدق والقدرة الصدق والقدرة لأن مخلف الوعد إما لكذب وإما لعز وإما لعز فكون الله جل, جل وعلا لا يخلف الميعاد دليل على كمال صدقه وكمال فدركه وقوله وعده لكن هل يخلق وعيده قد يغفر لا. قد يغفر لا. قد يغفر لكن هذا كمال هذا كمال ومدح قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعد وإني وإن أوعدته أوعدته, أوعدته في الشر ووعدته في الخير ولهذا قال لمخلف إعادي ومنجز موعد والله تبارك وتعالى قد يعفو إن الله لا يأفر أي شخص به ويأفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب هنا ولا وعيد <تصفيق> وعد. وعد. يعني لو كان أن اليهود ما ما تمسى النار لا هي مرودة فمن يطعن منها هروع طيب الفائدة الخامسة أن من تأبى اليهود القول على الله في لعنة بقوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون والقول على الله كما سبق في التفسير يتضمن القول عليه في أحكامه وفي ذاته وصفاته سهمتم؟ من قال عليه بما لا يعلم بأنه حلل أو حرم فقد قال على الله بلا علم ومن قال شيئا من أسمائه وصفاته فقد قال على الله بلا علم من قال المراد باليد القدرة فقد قال على الله ما لا يعلم من قال لك القدرة اليد تحتمل القدرة وتحتمل اليد الحقيقية وتحتمل النعمة فمن قال لك إن الله أراد بها القدرة أو القوة نعم سيكون من قال ذلك قد قال الله بلا علم طيب وقصينا من بعده بالرسل هذا التعبير يمر علينا كثيرا في مثل لقد أن الله موقع هذا القصر وقد التحقيق وعليه فيكون تكون مثل هذه العبارة مؤكدات ثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام الموضع له وقدم وقوله وآتينا أعطينا آتينا أعطينا والإيتاء من الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي وإيتاء كون قدري فإن كان وحيا فهو إيتاء شرعي، وإن كان مما يغذي الجسم فهو إيتاء كوني قدري، نعم على أنه قد يراد بالدماء يغذي الجسم أيضًا الإيتاء الشرعي. إذا قولي تعالى ولو ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتين الله من طلبه ورسوله. فالمهم أن ما كان وحيا تتغذى به الأرواح فهو إيتاء شرعي وما كان مادة يتغذى بها السام فهو إيتاء كوني قدري قوله تعالى وآتيناهم ملكا عظيما هذا إيش قدري نعم وقوله آتينا موسى الكتاب هذا إيتاء شرعي يعني الذي أوتي شرعا أمر شرعي أو شرعي نعم قوله نوسى تقدم أنه أكبر عنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل وقولها الكتاب بمعنى المكتوب كتاب بمعنى المكتوب والكتاب معروفة ومأخوذة من الكتب بمعنى الجمع ومنه الكتيبة كتيبة الخيل لأنها مجتمعة والمراد بالكتاب هنا المكتوب فهو فعل بمعنى مكتوب وأي كتاب هو؟ التوراة وقثينا أي أتباعنا قثينا بمعنى أتباعنا